هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله وجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ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 ما الحياة الدنيا لعب وله وزينه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيهم ما يشاء والله ذو الفضل العظيم ما في الأرض ولا في أوفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله سير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم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 وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثاره برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعُوهُ رَأفةً وَرَحمَةً وَرَهبانيَةً يَتَدعونَ وَرَهبانيَةً يَتَدعونَها مَا كَتَبناهَا عَلَيهِم إِلَّا بِالتَّغَارِضِ وَنِعْمَ اللَّهُ فَما رَعوا حَقَّ رَعايَتِها فَآتَينا الَّذينَ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 وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا يَعْلَمُ مَا فِي الْكِتَابِ إِلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ